أبشروا بالمفخخ عندنا ذبحكم قامت الحرب قامت ما بقابه سلام قامت الحرب قامت ما سلام يا كلاب السلولي عندنا سمكم كاس من شرب منه ما يذوق المنام من شرب من ما يذوق المنام يا كلاب السلولي بلغ سيادكم ما نهب المنية ما نهب الكلام ما نهب المنية ما نهب الكلام ويا شيخ خلق باي يبلغ عيالكم يتركوا ذا قبل وقت الصدام يتركوا قبل وقت الصدام وسام سبعه يرحب وين طياركم يا كلب اسلوا النظام يا النظام